قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَليدًا وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَكُمَكِبُونَ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ فَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لناَا مِن شَافِعين وَلَا صَبيقٍ حَمِيم فَلو أن لناَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُؤمننين إِ فِي ذَلِكَ لآيَتَ وَمَا كانَ أَكثَرهُم مُؤمنين وَإَِّ رَبَّكَ لَو العزيزُ الرَّحيِيم.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 قالوا أَنُؤمِنُ لكَ وَاتَّبَعكَ الْ الأررضَلُون قالَا وَمَا عِلمِ بِمَا كانَوا يَععملَلون إنِْ حِسَابُهُم إِللاا عَ رَبّ لَ تَشعرون وَمَا أنا بطارد المؤمنين أَنَ بطَارِدمُؤمِنين إِنْ أَنَ إِلَّا نَذير مُبِين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 ثم أغرقنا بعد الباقين إن فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 بِجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ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 وَمَا أَسألُكُمْ عليهلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرَ إِللاا على َبِّ العالممين أَفُكَلَ وَلا تكُوا مِنَ المُخْسِرين وَزِنُوا بالِالقِسطاسِ المُسْتَقيِيم وَلَا تَبَخَصَُّا سَأَشَ أَهُم وَلَا تَعفَووا فِي الأْرض مُفسِدين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 وَإَِّ رَبَّكَ لَ العزيزُ الرَّحيِيم وَإِهُ لَزين رَبِّ العالممين نَزَل بِهِ الروحُ الأمين عَ قَللبِكَ للتكُونَ مِنَ المُذِرين بِلِسانٍ عَرَبم مُبين وَإِهُ لَ فيِي زُبُرأَوولين.